بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زوتم المقادير، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين